والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نيا مِنَ الَّذِي نَادَى يُعْفُ نَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَيْرَ مُسْمَيْرٌ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَنْسِلَتِهِمْ وَطَعْنَا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطأنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا ولو أنهم قَالُوا إِنَّنَا قَدْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا